احسنت قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي قربى القربى وان يتاملوا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذا الامر الذي امرنا الله به وهو الامر بعبادته هو الذي خلقنا الله من اجله كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون لا لاجل ان يتمتعوا في الدنيا ورفاهيتها ويعمروها فقد عمرها من كان قبلهم اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما اغنت عنهم العماره ولا القوة إن عادا استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة من استفهام في معنى النفي والتحدي من أشد منا قوة فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة تامل يا أخي تأمل يا أخي اولم يروا أن الله الذي خلقهم ولم يقل اولم يروا أن الله أشد منهم قوة ليكون هذا دليلا على أن الله أشد لأن الخالق أشد قوة من من المخلوق فبدأ بالدليل قبل الحكم اولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآيات ليجحدون فأستنى عليهم ريحا سرسرا في أيام محسات ريح ألطف شيء وأهوي شيء أرسلها الله عليه أرسل الله عليهم وديه فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكن فأين القوة هذا الذي خلقنا الله لأجله قدرا وامرنا به شرعا اعبد الله لا بد ان نحقق ما امر الله به اسال الله ان يجعلني واياكم من عباده الصالحين لا بد ان نحقق ولكن العباده يا اخواني ليست طقوسا واعمالا بدنيه باصوات وحركات العباده مبنيه على الخضوع التام لله على الخضوع التام لله عز وجل وذلك بالقلب بان تعبد الله بقلبك قبل ان تعبده بلسانك وقبل ان تعبده بجوارحك اعبد الله بالقلب هذه العباده ولا يمكن ان تتحقق العباده وان تكون مقبوله عند الله الا بشرطين ذكر في كتاب الله وثنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولهما الإخلاص والثاني المتابعة الإخلاص لله أزوجل بأن لا تنوي بعبادتك لا جاه ولا رئاسة ولا مدح عند الناس وإنما تقصد وجه الله قال الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه ابتغاء وجه الله لا تقصد الا وجه الله عز وجل وقال عز وجل اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وصله ايه مقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فمن اشرك مع الله أحدا فإن عبادته باطلة لا تنفع ولا تقبل منه تليل هذا قول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه كمل. كم, منه. كم منه. اتفضل ايه بيه. فليعمل ولا ولا يشرك بعبادة ربه أحد جيد الله الرشد فمن كان يرسل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بعده ولا يشرك بعباده ربه أحد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا في القرآن وفي الحديث القدسي ان الله تبارك وتعالى قال انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى الشركاء عن الشرك الشرك كل واحد مفتقد لشريكه رايت لو كان بينك وبين فلان دارا اجاهم هل يمكن ان تبيع ان تبيع الداره كلها بدون اذن الشريك هل لا هل يمكن ان تعمر فيها شيئا بدون اذن الشريك لا اما الله عز وجل فهو اغنى اغنى الشرك عن الشرك يقول عز وجل في اخر الحديث من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه لماذا لان الله ايش غني غني عن العالم كلهم قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم وفي الحديث القرسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرئ فتضروني ولن تبلغوا نفع فتنفعوني الله غني إذن كل عبادة أشرك الإنسان فيها مع الله غيره فهي فاطلة مردودة ومقبولة مردودة لا تنفع صاحبها حتى لو كان في جوارحه من أحسن ما يكون فإنها لا تقبل ما تقولون في الرياء لو أن الإنسان شاف الناس حوله قاموا يصلي من أجل أن يقول الناس هذا رجل عابد هل تقلصاته لا تقلص ليش أشرك مع الله غير صلى رياء ليمدحه الناس لا ليهيبه الله تشرح. لا ليهيبه ليه الله أنفق و ليقول الناس ان رجل كريم ماذا تقولون هل تقبل هذه النفقه او لا تقبل لا تقبل لماذا فقدت الاخلاص ما اخلص كانما عمل للناس قاتل حميه وحجبا على قومه فهل, فهل نقول هذا الرجل يقبل جهاده او لا يقبل هجب يا اخوانا لا يقبل لا يقبل لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله اذا لا بد من الاخلاص الشرط الثاني الذي لا بد منه المتابعه المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أن تعمل العبادة تعتقد أن إمامك فيها محمد رسول الله متاسيا به راجيا أن تحشر في زمرته وأن تدخل في شفاعته وأن تشرب من حوضه اللهم احشرنا في زمره نبيك اللهم احشرنا في زمره نبيك اللهم احشرنا في زمرة نبيك, في زمرة نبيك وأسقنا من حوضه وأدخلنا في شفاعته ان تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا متعبدا بهواك انظر اذا اردت ان تفعل عباده هل الرسول فعلها او لا ان قيل فعلها ايش تفعلها ان قيل لم يفعلها لا تفعلها حتى لو لو راقت في نفسك وجاجت لك حتى لو رايت فيها رقه قلب وخشوع جواره والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعملها لا تعملها لا تعملها لأن الشيطان ربما يزين لك شيئا ربما يزين لك شيئا في عبادة بدعية فتقول هذه من أحسن ما يقول هذه رق لها قلبي لها وصفت لها نفسي أفعلها يقول لا تفعل هل فعلها الرسول؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا هذا هو الميزان ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أنصح الخلق لعباد الله وأعلم الخلق بشريعة الله وافصح الخلق بما يقول مقالا كان يوم الجمعة وقل أما بعد اسمع اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الله اكبر كل محدثه فهي شر الامور شر الامور وان نمتها وأن خيرا شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل محدثه يعني في الدين كل مهجسة يعني في الدين اما في امر الدنيا فامر الدنيا للدنيا لكن كل مهجسة في الدين يعني كل شيء يهجثه الانسان يتقرب به الى الله ولم يكن في شريعة الله فهو بدعة وكل بدعة ضلاله كل بدعه بدعة كل لو قال قائل إن بعض علمائنا قسم البدعه إلى خمسة اقسام وبعضهم إلى ثلاثة اقسام حتى قال بعضهم إن من البدع ما هو واجب يقول كلا والله والله لا نقسم شيئا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا شموليا بأنه بدعه لم نقسمه إلى بدعه الحسنة وبدعه سيئة وهو يقول كل بدعه لا لا انتبه يا أخي. لا يغرنك زخرف القول في بعض الكتب أبدا أنت لديك كلام كلام من كلام من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بلا انصح أنصح الخلق مشايئ الهارثيه افصح الخلق الهارثيه هل يمكن ان نعلن على المنبر يوم الجمعه يقول كل مهجسه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم ناتي نحن من بعده ونقول البدع اقسى اني سائر بالله هل يمكن هذا نعم والله لا يمكن ابدا ولهذا نقول من استحسن بدع من ابتدع بدعة واستحسنها فهي إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة انتبه معي يا أخي هذه قاعدة مفيدة انتبه لها كل من ابتدع بدع فإما أن لا تكون بدعة وهو ظن أنها بدعة وإما أن لا تكون حسنة وهو ظن أنها حسن. هذه قاعده مفيدة لك يا طالب العلم اجعلها في راسك كل من ابتدع في الدين بدعة وقال انها حسنه ماذا نقول قم يا أخي قم نعم أنت لا إله إلا الله كل من ابتدع بدعة في دين وقال ماذا نقول لا لا ما نقول هذا ترى بعض الناس جماعة عندي في جسمه وقلبه ليس بحاضر أين ذهبت نعم موجود جسما وقلبا هذا الكلام أنا رددت الله سنة وثلاثة يسرح من يعرفه تفضل انا أنا ما أسمح للإنسان خصوصا الذي حولي يسكت وهو ما يعرف يعف... ما... ما, ما قلت لابد يسأل والحمد لله كل يسأل وقال إن... انه بدأ حسنه نعم وإما نعم أو تكون سيئة بارك الله فيك هذه قاعدة الأولى كل من تعبد لله وبتلع في دين له وقال هذه حسنة قلنا إما أن لا تكون بدعه ويش وإما أن لا تكون حسنة أما أن تكون بدعه وحسنة وإمامنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول كل محجة بدعه ويش وكل بدع ظلالها هذا مستحيل مستحيل مثلا لو قال قائل مكبر الصوت هذا مكبر الصوت هذا بدعه مو معروف بعد الرسول ولا الصحابه اذا هو ضلاله وش نقول اذا لم تجيبوا عن هذا السؤال ما فهمت كلامي تفضل. لا هذا في امور الدنيا في الأمور العبادات خطرة الجمعة يجب الاستماع لها سنة استمع. بارك الله فيك احسنت نقول هذه وسيلة هذه وسيلة ووسائل المشروع إيش؟ مشروعة أنا لست أتحبت الله عز وجل بهذا المكبر لأنه مكبر لكن لأنه يوصل إلى إلى مشروع ولهذا لو لو أن إنسان وضع مكبرا ليسمعنا أغنية فلان وفلان إيش يكون حرام ولا لا حرام صر شوف مرة حرام ورد الخالق ومرة مشروع والاله هي الاله وكل شيء وكل شيء هو نفسه إذا يا اخواني من شرط صحه العبادة اتباع من محض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كل من ابتدع في دين الله فهو ضال فيما ابتدع فيه وعمله مردود فإن قلت ما الدليل على ان العمل الذي ليس من شرعه الله مردود فاستمع قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهمت تقرأ الحديث هذا وفي لفظ لمسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد طيب هناك أشياء يتعبد بها بعض المسلمين ويرها قربا وينشدع لها صدره ويخشى لها قلبه مثلا في أول جمعة من هذا الشهر آن شهر رجب، في أول جمعة ركعات بين المغرب والإشاء 12 ركعات تسمى صلاة تثمى صلاة الرغائب يصلونها بصفة مخصوصة ويقول هذه ساعة الرغائب ويتعبدون لله بها مخلصين لله مخلصين لله هل نقول هذه الصلاة مقبولة مشروعه أو لا أخطأتم إذا قلتم لا فقد اخطأتم قول ثاني نعم إن قلتم نعم اخطأتم في تفصيل نعرض المسألة على القرآن والسنه. هذا هو العدل يا اخوان لا ترد الشيء هكذا جزافا. كونوا قوامين بالقفل شهداء الله إذا قلتم فعجل نقول على على حيو نحن نأخذ قناعة لل للعبادة والقربة إلى الله وليس الله إلا يحرم على قربة بسم الله اقرأ القرآن في سفر غائب متأكدون ما في القرآن سفر غائب إذا لم يدل عليه القرآن اقرأ السنة اقرأ السنة قرأ البخاري مسلم الأصول الحديثية المعروفة عند أهل العلم المتلقت في القبول ما وجدنا لم نجدها ومن أراد أن يعرف أنه لا أصل لهذه الصلاة فليقرأ ما كتبه الحافظ بن حجر رحمه الله في رسالة صغيرة الحجم كبيرة المعنى تبين العجب فيما ورد من فضل رجل او مما ورد تبين العجل حديث موضوع باطل لا يصلح النبي عليه الصلاة والسلام فبدلا من يصلح ماذا تكون احتيبوا يا خب بشجاعة تكون بدعة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل محجثة بدعة وكل بدعه ضلال ونقول يا أخي لا تكلف نفسك في شيء لم يشعه الله ريح نفسك وعليك بما ثبت عليك بما ثبت من الأمور المشروع وجاء عنك هذا جاء عنك هذا طيب في بعض الناس شهر الرجل ويقول انه شهر الحرام فله مزيه فيصوم والصوم حبيب الى الله عز وجل حتى ان الله تعالى قال كل عمل ابن ادم له الحسن بعشر مثله الا إن الصوم فانه لي و... فانه لي انا اسيبه فيصوم شهر رمضان فماذا نقول ماذا نقول نقول الصوم من أفضل الأعمال لا شك لكن تخصيصك أي بشه راجب ننظر أهو بدعة أم لا أجيبه إن قلت بدعة قل أخطأتم إن قلتم غير بدعة أخطأتم إيش نعمالك الميزان، الحمد الميزان هل في القرآن أن الأشهر الحرم يصوم فيها قال الله عز وجل منها أربعة الحرم فلا فينا أنفسكم ولم يقل فصوموها إذن ليس في القرآن جلاله على صوم رجل طيب السنة هل حث النبي صلى الله عليه وسلم على صوم رجب لا حث على صوم محرم صح قال افضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم. ومع ذلك لا يصوم كله لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يصوم شهر كاملا الا واحدا وهو رمضان اذا لا يسن ان نخص رجب بشيء من الصيام لا لا لا صح وعندنا دليل كل محدثة كل بدعه ولا لا أخي ماشي. طيح نفسك طيح نفسك طيب في ايضا يقولون ان المعراج كان في رجل المعراج معراج النبي صلى الله عليه وسلم الى اين ما؟ الى اين الى السماوات كان في رجب ويحددون الليله في سبع وعشرين رجب بسم الله الرحمن الرحيم هل الاحتفال بالمعراج ليله سبع وعشرين من رجب بدعه ولا غير بدعه فيتسبع العشرين بدعة ولا بدعة إن قلتم بدعة كنا أخطأتم إن قلتم غير بدعة كنا أخطأتم اولا وأنا ترى ضرب الأمثال هنا ليس خاصا بما أقول كل عبادة يتعبد بها الاسلام لله لا بد أن نزلها بالميزان الأصل في العبادات إيش المنع المنع يحرم أن يشرع الإنسان أي عبادة إلا بإذن الله أي بشرع الله خلوكم يا أهلا ونحن نريد أن نتكلم بمعقولية وبأدبية مع الله ورسوله لا نتقدم من يجباه ورسوله إن شاء الله تعالى إلى الممات طيب إذن نعرض الموضوع أولا هل ثبت ان ليله المعراج ليله السبع وعشرين من رشف ان يقول لا هذا طالب بالدليل نعم توقفتم الان <تصفيق> طيب على كل حال ابن حزم رحمه الله ادعى الإجماع على أنها في ربيع الأول وقال ليست في رجل ادعى الإجماع إجماع المؤرخين أنها في ربيع الأول ولكن بالحجر تعقبه في هذا وقال دعوى الإجماع غير صحيح لان فيها خلاف، منهم من قال في ربيع الأول أو في ربيع الآخر أو في رمضان أو في رجل لكن مع ذلك لم تثبت في اي ليله بسند صحيح تطلعين اليه النفس كل الاثار الوارده فيها مختلفه لم تتفق على شهر ولا على يوم بعينه وكلها ايضا منقطعه السند ومن شرط صحه الحديث اتصال السند وهذا يدلك على أن السلف الصالح لا يعبؤون بها وتمر عليهم وكانها ليست بشيء لأنهم لو كانوا يعبؤون بها ويعرفونها لكانت معلومة عندهم ويتواتر النقل بها إذن هي أعني ليلة القدر لم تثبت من الناحية التاريخية في في رجب وش ندريت ليلة المعراج ليلة المعراج لم تثبت من الناحة التاريخية في شهر معين لم تثبت وهذه كتب العلماء والمؤرخين بين أيدينا لم تثبت حتى أن بحاجه رحمه الله ذكر فيها أشهر تقوى وشيء كهذا لا يمكن أن يثبت مع عدم وجود دليل معين إذا لا نؤمن بأنها ليلة 27 من رجل هذه من الناحية التاريخية من الناحية العملية التعبدية لنفرض أنها ثبتت في ليلة 27 من رجب أو ليلة 12 من ربيع الأول لنفرض أنها ثبتت هل لنا أن نشبع فيها عبادات؟ لم يشرح الله لم ورسوله أبدا ليس لنا هذا ليس لنا هذا وعلى هذا لاحتفال لا بليلة السبع عشرين من رجل أقول هذا ابراء للذمة واصلاحا للأمة وإقامة للملة أنا لا أحب أن إخوان المسلمين يتعبدون لله بما لم يشرح يتعب انفسهم ويتلف اموالهم على غير هدى واذا كان في قلوبنا تعظيم الله ورسوله وهذا واجب فمن تعظيم الله ورسوله الا نتجاوز ما شرعه الله ورسوله اليس كذلك يا جماعه طيب اذا لا داعي للاحتفال ونقول ليله الميراج بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي اشرف ليله لكن بالنسبه للامه لا اشرف ليله بالنسبه للامه هي ليله القدر وهذا الشيء واضح قلنا هذا استطراد لقولنا ايش ان مشاهد العباده المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله اين ابو بكر اين عمر اين عثمان اين علي أين خلفاء المسلمين في صدر الأمة عن هذه الليلة أين عن هذه الليلة يعني تخفى عليهم وتبين لنا نعم أو, هم أو نكون نحن اطوع لله منهم لا والله لا هذا ولا هذا أرجو أخواني طلبه العلم أن يبين ذلك لشعودهم وأن يقول يا جماعة العبادة محترمة نعازل من عند الله فما نزل من عند الله قبل الله وما لن ننزل ردده من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد هكذا قال إمامنا عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد إذن ما مزيش شهر رجب نقول مزيش شهر رجب أنه أحد الأشهر الاربع الحرم وهي عجها لنا الأشهر الأربع الحرم نعم رضي. نعم رضي. شهر وجه هل الاربعه في, في, في سنة واحدة ولا في سنتين كل الاربعه أصبر رجل كم الملاقشة شجنة واحدة واحد في طيب أتنين. تأكد كل هزهد واحدة, واحدة. ما تقولون هل أفعله هل... كما قال لا اختلف اسمع كلام الأخ أصبت رجلها؟ همل اللهم هده نعم هل هذا مكتالية لا شك لكن أسأل هل هذه الاربعه في سنة واحدة أو في سنتين أسه من يفيدني حتى يجلس الأخ ترضى لا, لا إله إلا الله أسه ترضى هذا سنتين صح في سنتين لأن ذو الحجة آخر آخر شهور السنة يا أخواني إذن ذو القعدة وذو الحجة في سنة والمحرم رجب في سنة قولوا لا او ولا ولا لا او لنعم توافقنا هذا؟ لا توافقون على كل حال لا يفرض لا من هذا الان ذي اللي انصرم ذي اللي انصرم الف واربعمية وكم وثم انتعشر طي محرم الذي انصرم ورجم اللي نحن فيه الان الف واربعمية عشر على زعمكم 18 عشر تسعة عشر سنة واحدة سنتين لكن نعم الدورة ربما ننظر فيه على كل حال سواء في سنة أو سنتين ثلاثة منها متواليه وهي ذو القاعدة وذو الحجة ومحرم وواحد منفرد وهو رجب أتسهون لماذا حرمت حرمت لأن الناس يحجون ويعتمرون يحجون ويعتمرون الحج يحتاج الى ذهاب واياب وبقاء في مكه قالوا الشهر الذي قبل الحجه للذهاب والشهر ال ال لأداء لاداء وشهر محرم للاياب هذه ثلاثه اشهر يحرم فيها القتال ويامن فيها الناس حتى ان الواحد من العرب يشاهد قاتل ابيه في هذه الاشهر ولا يقتل ثم هم يعني العرب لا يعتمرون في اشهر الحج يعتمرون في رجع لمصلحه اقتصاديه أو دينية وان كان دينهم غالب غير مشروع طيب اذا الرجب للاعتمار والثلاثه المتواليه للحج هل بقيت سنيه الاعتمار في رجب نعم لا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب ولا ندب أمته للأتمار في رجب فلم يقل من اعتمر في رجب فلو كذا وكذا ولم يعتمر هو أيضا في رجب ولهذا لما حكى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ردت عليه عائشة رضي الله عنها وهو حاضر وقالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر في رجب وإنما وهل أبو عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله بن عمر وهو حاضر وسكت ولا شك المصراب مع عائش فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب هل حث الأمة على الاجمال في رجب نعم نعم أبدا فتشوا في الأحاديث ما حث في خلاف رمضان فقد حث على العمر في رمضان وقال إنه تعدل حجه وفي بعض الألفاظ حج معي وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه اعتمر كل عمره في اشهر الحج ففهمتم يا اخوان بقي أن نقال إنه ثبت عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله وعن جماعة من الصحابة الاعتمار في شهاد رجل وقد أمنا باتباع الخلفاء الراشدين ومنهم عمر بن الخطاب فيقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن لا يبعد عهد المسلمين بالبيت يعني لو لو قيل الناس ما فيه إلا الحج في اشهره تقي البيت شبه مهجور لا سيما في الزمن الاول قبل قبل وفور هذه المواصلات كان الناس لا ياتون الا بشق الانفس الى مكه فاراد عمر رضي الله عنه الا يبعد اتصال المسلمين بايش بالبيت الحرام وقال حج في اشهر الحج واعتمروا في رجب لان رجب نصف السنه توفقون على هذا شهر الحج في الحج طيب محرم صفر ربيع اول ربيع ثاني ربيع ثم دعوى اولى ومدعى اخر كم هذه سته عند تمام نصف السنه ياتي شهر العمره حتى يكون اتصال المسلمين بالبيت الحرام في, أو في اخر السنه وفي وسط السنه حال كل حال هذا رأي جاء عن الشهاد والشيء بشيء يذكر في الأزمنة الأخيرة شرع بعض الناس زيارة المسجد النبوي يقول ينبغي أن الناس يزورون المدينة في رجب ويسمونها إيش الرجبيه يعني نسبه ليش نسبه الى الرجل. فيقال ان زياره المسجد النبوي من الاعمال الصالحه بلا شك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى أسأل الله أن يطهرهم من اليهود الغاصبين وأن يلعنهم اللعائن المتتابع إلى يوم القيامة وقصة المسجد الاقصى طول طول لا يتسع المقام لذكره لكنني أسأل الله تعالى في هذه الليلة أن ينقذهم من أيدي العتات المعتدين الظالمين الغاشمين اليهود طيب لا شك أن ذيات المسجد النبوي من أفضل الاعمال لكن في أي وقت غير محدد فيما شئت، في أول السنة في آخرها في أوسطها كما تشاء تزور المسجد النبوي وتصلي فيه ما شاء الله ولاحظوا أن بعض الناس يقول لا بد أن تسلي فيه أربعين أربعين سبعاتهم حتى واحد اليوم لزم عليه كان يا أخي الأربعين أجلس في مدينه الأربعين، في شياطينها، الأربعين أشياء أربعين هذا أربعين صلاة لازم لا يلزمني أن ولا خمس صلوات المهم أن أبقى في المسجد من ما شاء الله وأزور قبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقبر صاحبيه، وهم في مكان واحد وأزور كذلك البقيع لأنها مقبرة الصحابة وأخص من ذلك قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو معروف مشهور وبعد ذلك نزور نستقب يخرج الإنسان متطهرا في بيته وإذا خرج متطهرا في بيته وصلى فيه ما شاء الله ركعتين واكثر فكأنما أدى عمره شو الأعمال فضائلها الأعمال سبحان الله العظيم بعض العمل اليسير يأجل عملا كثيرا تنصر القرآن قل والله أحد كم تعجل تذكر القرآن تصل ما شاء الله هذه المسجد النبوي القبور الثلاثة المشرفة البقيع، و طباء هذه أربعة الخامس شهداء أحد وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء فزور هؤلاء ولكن ماذا تقول في الزيارة أما النبي صلى الله عليه وسلم فتقول تسلم عليه في أفضل صيقة في السلام علمنا إياها هو عليه الصلاة والسلام ما هي السلام عليك أي أيها النبي ورحمة الله وبركاته وإن زدت اللهم صل على محمد إلى آخره فهذا طيب أبو بكر السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد الخيران عمر كذلك لكن لا تقول خليفة رسول الله قل أمير المؤمنين كما لقبه الصحابة وهو خليفة الخليفة وعثمان خليفة خليفة الخليفة وعلي خليفة خليفة الخليفة رضي الله عنهم أجمعين نعم طيب، البقي تسلم عليهم بما كان رسول صلى الله عليه وسلم مسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ورحم الله مستقيمين مننا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وكذلك شهداء هذا هذه الزيارات ليست مخصوصة في رجل ولا في رمضان ولا في شوال بل في أي وقت يأتي بك المسير إلى هذه المدينة الطيبة المدينة النبوية نعود إلى تفسير الآية الآن بعد أن بيننا ما الله تعالى إليه وأرجو الله تعالى أن يكون فيه خير اعبد الله ولا تشركوا به شيئا فأمر ونهى أمر بالعبادة ونهى عن الشرك وهذا يعني الإخلاص وبالوالدين احسانا بالوالدين إحسانا أين حق الرسول أين شهادة لمحمد رسول الله قد يتساءل الإنسان لأنه ذاك حقه ثم إيش حق الوالدين نقول ان حق الله لا يتم الا بالوفاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم لان العباده لا بد لها من متابعه والمتابعه هي, هي معنى شهاده ان لا هي مقتضى شهاده ان لا اله الا هي مقتضى شهاده ان محمدا رسول الله اليس كذلك يا جماعه إذن نقول ان حق الرسول عليه الصلاه والسلام مذكور ضمن قوله واعبد الله لأنه لا يمكن أن تتم عبادة الله إلا باتباع رسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن اتباعه إلا بأن تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن شهادة أن محمد رسول الله تصطيقه فيما أخبر بعده وامتثال ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله, الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يروا الوالدين احسان من الوالدان الوالدان الام والاب واحقهما بالصحبه بحسن الصحبه بحسن الصحبة؟ من الام لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من احق الناس بحسن صحبه قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك كم لي ترى ولكن يجب من قال ثم من اجل قدم من بحسن الافضل من اجل الافضل من مما يتكلف من اجل الافضل من اجل الافضل من اجل الافضل من اجل كرها من اجل الافضل من اجل لسهلك وتتعب لراحتك وتتشم الليالي الباردة الطويلة من أجل راحتك الأب لا تكون يتألم بمثل ما يؤلمه لكنه ليس كالام طيب كيف الاحسان للوالدين اقول أقول معاملة الانسان لوالديه لا تقسم القسم الاول ان يسيء المعامله وهذا عقوق الثاني ان يحسن المعامله وهذا بر الثالث ان يكون سلبيا لا يحسن ولا يسيء هذا عصى الامر بالاحسان اليهم لكن هل نقول انه عقوق قد نقول هذا لانك امرس بالإحسان فكيف لا تحسن واعلم يا اخي ان عقوق الوالدين من كبائر الكبائر قال ابو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر كبائل شوف حسن الأسلوب والالقاء يعني ما أخبر على طول قال ألا أنبئكم تنبيها للإنسان حتى يحضر ذهنه وقلبه ويكون قلبه حاضرا وإنه وجسمه حاضرا ليس كبعض الناس يحضر الجسم والقلب غاية طيب قال ألا أنبئكم بأكبر كبائل قالوا بلى رسول الله قال الإشراك بالله وهذا أكبر الكبائر وأظلم الظلم أن تجعل الله نبدا وخلقت وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليتهم سكت اذن عقوق والدين من الكبائر ثم اعلم ايها الابن اعلم أي ايها الابن انك ستعامل من اولادك بمثل ما تعامل والديك هذا هو الغالب هذا هو الغالب ان بررت برر إن بهما بر بك ابناؤك وبناتك وان كانت الاخرى عقك اولادك ابناؤك وبناتك ولهذا انجلت اللغه العاميه يقولون ان البر اسلاف اشرح لمن العباره انزل ما شاء الله من احسن ناس حضورا في قلبي ان كانت عيناك تدل على القلب تفضل البر اسلاف اي لا لا لا يقول النبي الرادي من أداة أسلافنا لا نعم اي تمام يعني ما نهى انك اذا بريتك أباك كأنك سلفت وسيفيت لكن هذا بيد الله عز وجل وهذا صحيح قال الله تعالى و بلدنا السند و بلدنا من, من بلدنا و من بينك وبينهم و بلدنا يعني بلدنا و بلدنا و بلدنا و بلدنا و بلدنا و بلدنا و بلدنا و بلدنا و بلدنا و قريب، عمك، خالك، الفصولك ب بشجاع قريب، ما تقولون في كلامه صحيح ولا صحيح صحيح، ابن عمك قريب، ابن اخيك قريب، ابن خالك قريب، لكنهم على حسب القرب. يعني إحسانك إلى الأقرب أو كد من إحسانك إلى الأبعد لكن لكل قريب حقه صلة الرحم يا اخواني من أسباب صلة الله للعبد لأنها تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها صل رحمك يصلك الله حتى جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في أثر يبسط من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع ينسأ له في أثره يعني يؤخر اجله فليصل رحمه إذن صلة الرحم من أسباب ساعة الرزق وطول العمر اللهم اجعلنا من الواصلين البارين طيب وفي القربه واليتامى اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ هو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ الضمير في يبلغ يعود الشفاء. من مات ابوه قبل أن يبلغ على, على الأب الغميل يعد على الأقلم مذكور نعم تأكل ما هو الأب وماذا؟ أهلا بارك الرشيد زيك الله خير نعم من مات ابوه قبل أن يبلغ ربما يقول بعض الناس ليش ما تفين ليش ما تقول من مات أبوه قبل أن يبلغ هو حقوق ما حاجة. كل من يعرف أن المراد قبل أن يبلغ الابن واضح اليتيم قبل الذي مات أبوه قبل أن يبلغ لا شك انه مسكين منكسر الخاطر يحتاج إلى جبر فلهذا أوصل الله به وبعد فيه درس بعد نجيب المؤذن نجيب المؤذن نجيب المؤذن ونستمع إن شاء الله اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ طيب ما ماتت امه وأبوه موجود فليس بيتيم لأن أباه هو الذي يأتي له بالرزق ولهذا كانت النفقة تجب على الأب دون الأم تجب النفق على الأب دون الأم لو كانت الام عندها مال كثير والاب عنده مات لكنه أقل من مال الأم فعلى من تجب النفقة على الأم أم على الأب جميع على الأب ولهذا كان من مات أبوه يتيما ومن ماتت أمه ليس بيتيم وإنما أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى اليتامى لأنهم قد انكسرت قلوبهم لا يجدون لهم أبا كما يجدوه بقية الصبيان فأوصل الله تعالى بهم خيرا والمساكين جمع مسكين وهم الفقراء لأنهم محل للرأفة والمواساة، ولهذا جعل الله لهم حظا من الزكاة ابن السبيل ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ترى رجلا مسافرا ليس من اهل البلد وتعرف أنه محتاج إلى اجره يصل بها إلى البلد أعطي يحتاج إلى طعام إلى سراب إلى كسوة أعطي لأنه في محل الرعفة والجار للقربة والجار الجنوب الجار للقربة يعني صاحب القرابة الجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابه اسلام يا رجل الجار القريب لك بيت والى جنبك اخوك وش نسميه هذا نسميه جار القربى قريب الجار الجنوب لك بيت والى جارك رجل لا تعرفه ولا يمت اليك بصدع هذا نسميه جار تنب اي بعيد بدأ الله تعالى بالجار ذو القربى لأن الجار ذو القربى له حقا الحق الأول القرابه والثاني الجوار ويبدأ بالأهم فالاهم الجار أيها الاخوه له حق له حق على جار عليه أن يكرمه أن يكرم جاره بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليكرم جاره حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك الى هذا الحد وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه اكرم الجار واكرم كل انسان بما يليق به اذا كان جارك فقيرا يمكن ان تكرمه ب... ب... باناء من طعام اذا كان غنيا هل تكرمه بذلك هل شبه رجل لا لو انك ارسلت اليه اناء من طعام لعد ذلك اهانه لكن اكرمه بالهدايا التي يكون عندها إياك أن تسيء إلى جارك إياك أن تسيء إلى جارك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله حلفت ثلاث مقاس بنفي الإيمان عنه نعم حلفت على نفي الإيمان عنه من هو الجواب من لا يامن جاره بوائقه يعني غشمه وظلمه وهذا يدل على اهميه الاحسان الى الجار وعدم الاساءه اليه طيب ما رايك في رجل له جار وكان يرفع صوت المذياع الاغاني التي يحرم السماعه يكون محسنا الى جاره ام مسيئا يكون مسيئا يكون مسيئا اولا لانه يلجئه الى سماع المحرم وثاني انه يقلق راحته يقلق راحته بالأصوات مع اني اقول لكم إن سماع الأصوات المحرمه ليس فيه إثم الإثم في الاستماع ومن منكم البطل الذي يعرف الفرق بين السماع والاستماع ما شاء الله اللهم أكد أطلال بالحق واحد نين طيب حاضر انت اول من اشار أحسن تمام المستمع الذي يقصر السماع يجوز يستمع هذا مشارك لل للقائل في اسمه اما السامع فكما قال الاخ ما قصد الاستماع انا جالس في بيتي وجالي قد رفع صوت الميديا في الاغاني المحرمه لا أستمع ولا اريد ولا ولا له لكن هذا ربما في آخر الأمر نعم ربما إيش يستمع طيب الجاري من قرب وجار جنب والصاحب بالجنب هو ابن السبيل الصاحب بالجنب من الصاحب بالجنب قيل إنه الزوجة وزجلها حق وقيل إنه الذي يصحبك يسير معك ذاهبا وراجعا لأنه إلى جنبك دائما لو قال قائل ان الآية تشمل المعنيين وكان مصيبا وأنا أعطي طلبة العلم الآن قاعدة مفيدة إذا كانت الآية القرآنية أو الحديث النبوي يشتمل على معنيين أو يحتمل معنيين لا ينافي احدهما الآخر الاخر ولا مرجح لاحدهما على الاخر فالواجب حمله عليهما جميعا ففاض اذا اساس إن ان شاء الله الآن اما قبل الاقامه هنا ام أو او بعد الاقامه اذا كان النص من القران والسنه يحتمل معنيين لا ينافي احدهما الاخر ولا مرجح لاحدهما على الاخر فالواجب حمله على المعنى لان الله عز وجل يعلم ما يريد وما دام كلامه محتمل الامرين فهو حق ورسول كذلك عليه الصلاه والسلام يعلم ما يريد وما دام كلامه محتمل للمعنيه فهو حق انتبه لهذا القاعده اما اذا كان احدهما ينافي الاخر فلا انظر الراجل فمثلا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء القروء جمع جمعين خطا نعم من قال من قزح ومن قبع على كل هذا الصواب قرا الفتح قال بعض اهل العلم القروء الحيض وقال آخرون القرؤ الأطهار هنا هل يمكن أن نحمل الآية على معنائه؟ لا يمكن يعني الطهر يناقض الحيط لا يمكن إذن نطلب المرجح طيب وقال بعض العلماء في قوله تعالى والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفذ بعضهم قال أسأس يعني أقبل وأيضًا قال أص أص يعني أدبر اللفظ من حيث اللغة العربية تتحمل منين هل نحملها على منين تتحمل منين يعني يكون أقسم بالليل إحنا إجبار وحنا إقبال نقول فيه مرجح الآن هو يجوز أن الله أقسم بالليل لأن الإقبال حال وال حال ما في تناقض لكن نقول الذي يوجه أن المراد اقبال الليل لان الله الصبح والصبح تنفس الصبح يتنفس هو اجبار الليل اذن نقول الايه نرجح ان المراد اذا اسعس اذا اقبل لان في اقبال الليل واجباره ايه عظيمه من ايه الله هل يستطيع احد ان ياتي بالليل اذا جاء النهار او بالنهار اذا جاء الليل لا يمكن قال الله عز وجل قل ارايتم ان جعل الله عليكم بليل صرمت الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بغياب افلا تسمعون وقال جل وعلا قل ارايتم ان جعل الله عليكم ان هذا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تمام اذا كان لا لا يعني يحتمي المعنين ولا ولا تناقض ولا مرجح يجب ان نحمل على المعنين جميعا والله اعلم ها بعد بعد صرف الاجابه اسئله ان شاء الله